أنا أشهد انك زيد في زمن من في من ظاهرة حاتم ليا قال guard من � tim الواجب ضمير على الضفان بالكف غنا ترحيبته تطرد جميع التراحب ضمير على الضفان بالكف غنا ترحيبته تطرد جميع التراحب ترحيبته تطرد جميع التراحب يسوق نفسه كل ما له حنا كسب والفخر والمراتب في سوق ما لا تحمل كسب الغنايم والفخر مسرح إلا المواجيب قولوا فهد محمد اسمه تعلى ما فيه حيلة مسرح إلا المواجيب ضمي على الضفان بالكف غنا ترحب تتطلب جديد اشهد انك زايد في زماننا من ظاهرة حتم ليا قالا الطيب انا اشهد انك زايد في من حتم ليا قالا الطيب ليا قولوا فهد محمد اسمه تعلم ما فيه حلة مسرح إلا المواجيب قولوا فهد محمد اسمه تعلم في حلم سرحلا المواجب ضمي على الضفان بالكف غنا ترحيب ته تضرب جميع الترحيب ضمي على الضفان بالكف غنا ترحيب ته تضرب جميع الترحيب ترحيب ته تضرب Tell me, yeah, you're so